الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زال الحديث أيها الأحبة بالآيات التي تتحدث عن تحويل القبلة لهذه السورة الكريمة سورة البقرة والرد على اليهود الذين اعترضوا على هذا التحويل يقول الله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ألا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن أي مكان خرجت والخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوجه للأمة من بعده فتوجه إلى المسجد الحرام وحيثما كنتم معاشر المسلمين في أي ناحية فولوا وجوهكم نحو المسجد الحرام من أجل أن لا يكون على أحد من الناس من أجل لا يكون لأحد من الناس عليكم حجة يحتج عليكم المخاصمة والمجادله بعد هذا التوجه إليه لكن اهل الظلم والعناد سيظلون يشغبون على هذا الامر فلا تخافوهم وخافوني بامتثال امري واجتناب نهي ولكي اتم نعمتي عليكم باختيار اكمل الشرائع ولعلكم تهتدون من أجل أن تهتدوا إلى الحق والهدى والصواب قوله تبارك وتعالى كما في هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره مع قوله تبارك وتعالى في موضعين سابقين ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل الآية وفي الموضع الثالث ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم الآية فهذه ثلاثة مواضع يذكر الله تبارك وتعالى فيها هذا المعنى فهذا ليس من التكرار المحض وقد ذكرنا في مناسبة سابقة أنه لا يوجد في القرآن تكرار المحض فهذا مع ما فيه من إفادة التوكيد بشاني القبلة وذلك أن هذه القضية صارت محل جدل وشغب وإثارة شبهات على أهل الإيمان واستغلها اليهود فكان هذا التأكيد مرة بعد مرة لئلا يتسلل الشيطان إلى النفوس فيحصل شيء من التردد ويزعزع الإيمان ويحصل شيء من الريب أو الشك فهذا كان بحاجة إلى تأكيد وإلى تجذير وتعميق في النفوس من أجل أن يحصل الثبات على الحق وعلى هذه القبلة هذا بالإضافة إلى أن كل موضع من هذه المواضع يتعلق بما قبله مباشرة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام يكون متصلا بما قبله ومتعلقا به وليس بتكرار مجرد وهكذا أيضا يمكن أن يقال في كل موضع من هذه المواضع مزيد إبطال لشبهات هؤلاء الذين ما زالوا يشغبون وأن هذا أمر من عند الله تبارك وتعالى ولهذا قال لئلا يكون للناس عليكم حجة في هذا الموضع كان هذا البيان وهذا هو الموضع الثالث الذي يذكر فيه هذه القضية هذا البيان الذي أكده وأصله وأعاد فيه وأبدأ من أجل قطع احتجاج هؤلاء الملبسين المضللين وهذا يدل على أنها كانت قضية كبيرة ويكما قال الله عز وجل وإن كانت لكبيرة إلا على الذين حدى الله فكان ذلك تطمينا للنفوس وقطعا لدابر الشبهات ودفعا لأهلها فذكر للتحويل ثلاث علل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام هذا في الموضع الأول فذكر ما كان يترقبه النبي صلى الله عليه وسلم من تحويل القبلة ونزول الوحي بذلك وأن الله تبارك وتعالى قد حقق له ما كان يرجيه هذا في الموضع الأول والموضع الآخر جاء في سياق ذكر أهل الملل والديانات، حيث يتوجه كل ملة إلى وجهه ولا بد، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، فهنا كذلك أيضا دفع. احتجاج المحتجين ولكل وجهة هو موليها ثم قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة فصارت هذه ثلاث علل قد اجتمعت في هذه الآيات فجاء ذلك مكررا على كل حال في ثلاثة مواضع والله تعالى أعلم أيضا هذا التكرار فيه تذكير بأن ذلك في كل مرة من عند الله تبارك وتعالى ويأخذ من هذه الآية لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني الحجة تقال لما يحتج به المحتج أيا كانت سواء كانت من قبيل الحق او من قبيل الباطل فقد تكون هذه الحجج هي مجرد شبهات واباطيل فتسمى حجه بعض اهل العلم يقولون ان ذلك من قبيل التعبير الذي روعي فيه نظر المخاطب يعني هم يعتبرونها حجج فسمها حجه بهذا الاعتبار والا فهي ليست بحجه وذكرنا لهذا نظائر في المناسبات ولكن من أهل العلم يقول إن إطلاق الحجة اصلا يقال لكل ما يحتج به سواء كان من الحق أو من الباطل فهي حجة بهذا الاعتبار كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصفدية وهذا أوضح فيما يتعلق بالحجه لكن إذا كان ذلك من قبيل الحق فيقال له البرهان والدليل ولهذا يطالبهم بالبرهان هاتوا برهانكم فما هم عليه ليس ببراهين وإنما هي أباطيل يحتجون بها لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكذلك أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني قط حجة هؤلاء هذا أمر قرره الشارع في القرآن فدفعوا احتجاج المبطلين وملامة اللائمين مطلوب ما أمكن إذا كان المقام يقتضيه والحال تحتمله فيدفع ذلك لقوله لألا يكون للناس عليكم حجه وتأمل قوله تبارك وتعالى إلا الذين ظلموا منهم فإنه يدل على أن الظالم يعني الذي لا يريد الحق أصلا ليست المسألة عنده موضع لبس وإنما ذلك من أجل إبطال الحق وتشويهه ودفعه وإقرار الباطل فمثل هؤلاء لن ينقطعوا ولن ينتهوا إلا الذين ظلموا منهم لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فهؤلاء لا يتوقفوا فشغبهم دائم وتلبيسهم دائم وهم ينتهزون الفرص سواء كان ذلك في مقام تحويل القبلة أو في غيره وهذا في طوائف المشركين وأهل الكتاب والمنافقين على حد سواء. اليهود يقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها في غزوة النظير لما قطع بعض النخيل قالوا ما باله قطع النخيل وأنت تدعو إلى الصلاح والاصلاح فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين والمشركون لما حصل ما حصل من قتل بتأويل في أول ليلة من الشهر الحرام بالقصة المعروفة في السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نخله وكان ذلك قبل غزوة بدر فقتل كانوا يظنون أن الشهر الحرام لم يدخل فقتل هذا الرجل من المشركين في تلك القافله فشنع المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الإيمان كيف تدعي أنك على ملة إبراهيم وتنتهك الشهر الحرام فاين الذي يزعم أنه يدعو إلى ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل أنزل الرد الحاسم عليهم فقال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير انتهى نقطة ثم حول عليهم ترد المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا هذا كله في المشركين الذي في المسلمين قل قتال فيه كبير لكن ما هي أفعالكم معاشر المشركين في البيت الحرام الصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من والفتنة أكبر من القتل فتنة يعني الكفر وحمل الناس على الكفر هذا أكبر من القتل لاحظ كيف جاء الرد فكان القرآن يقطع عليهم الطريق ولا يعطيهم فرصة ليستغلوها من أجل الوقيعة بأهل الإيمان بسبب خطأ وقع والله المستعان على كل حال فهؤلاء الذين ظلموا لا يزال حالهم على ذلك إلى يومنا هذا لطوائفهم الثلاث أهل الكتاب وأهل الاشراك وأهل النفاق والمنافقون يستغلون الفرص أيضا لما حصل ما حصل من لطم أوجل أو مولى لعبد الله بن أبي لطمه مولى لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما استبقوا إلى الماء في غزوه المصطلق فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي قال أوا قد فعلوها والله ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك ثم ذكر نصيحته البائسة لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا أجاء الرد القراني ولله خزائن السماوات والأرض وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يعني نفسه الأعز وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذل فنزلت الآيات في هذا وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين هكذا كان يأتي القرآن في الرد على هؤلاء من المنافقين وغيرهم من الطوائف فهذه قضية لا تتوقف ولا تنقطع فبعض هؤلاء الذين يثيرون الشبهات ويطعنون في الدين وحملته هؤلاء لا يتوقفوا في عصر من العصور إذا كان قائلهم قال ذلك وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الغزوة والنبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه ويجترع ويقول مثل هذا الكلام أترون أن هؤلاء ينكفون في آخر الزمان؟ أبدا لكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فعلى كل حال يؤخذ من هذه الآية قوله تبارك وتعالى فلا تخشوهم واخشوني نهي عن خشية الظالم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأمر بخشيته فالذين يبلغون رسالات الله حملت الرسالة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء من الدعاه إلى الله لا يخشون هؤلاء إنما يخشون الله فلا تخشوهم هذا نهي والنهي للتحريم فلا يجوز خشية هؤلاء وإن هؤلاء في نفوس أهل الإيمان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه معنى الآية يخوف يعني يخوف أهل الإيمان من أوليائه هذا المعنى يخوف أولياءه يخوفكم أولياءه يعني يجعل هؤلاء في حالة من الانتفاشه ويضخمهم فيخافهم أهل الإيمان ويحسبون لهم ألف حساب الله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوفكم منهم يعظمهم في النفوس من أجل أن تخافوهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ويؤخذ أيضا من هذه الآية أن العمل على وفق شرع الله تبارك وتعالى وامتثال أمره وطاعته كل ذلك مع خشيته يكون سببا للهداية هداية الإرشاد وهداية التوفيق فلا تخشوهم وخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون تمام النعمة بتكميل شرائع الإيمان لأنه قال في نهاية المطاف اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اتمام النعمة اقرار المؤمنين في بيت الله الحرام لا يشاركهم فيه أحد كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك العام لم يحج مشرك فهذا من تمام النعمة ومن تمام النعمة ظهور دين الإسلام وحصول الظهور والغلبة وفتح البلاد وكبت الأعداء وفي قوله تبارك وتعالى ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون إثبات حكمة الله تبارك وتعالى يعني اللام هنا للتعليم فأفعال الله تبارك وتعالى الحكم بالغة خلاف لما يقوله أولئك الذين يغنون بالله غير الحق يظنون به الظنون السيئة يقول ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان يقول هي خبط عشواء من تصب تمته ومن لا تصب من الناس يسلم هذا كلام غير صحيح هذا من أبطل الباطل بل أفعال الله مبناها على الحكمة له الحكمة البالغة فلا يقع شيء في هذا الكون لوفق علمه المحيط وإراداته الشاملة وحكمته البالغة أذوى صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا اجعلنا وإياكم هذة مهتدين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه السلامة الله